عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك اوثق مما في يدي الله وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصيبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك